السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أن تقيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أن تملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أن الحق ووعدك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق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 لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه تعال الذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا وتقدست صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا له النعمة والأمر له النعمة والفضل له الخلق والأمر له الثناء والمجد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة التمام ومسك الختام رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال الذي عاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتنس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار اللهم وكما آمن به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأوردنا يا رب بفضلك ورحمتك وكرمك حوضه الأصفى ونهره الكوثر واسقنا منه بيده شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نضمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه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 وأسأل الكريم الحليم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليالي المباركة على طاعته أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين والمرسلين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله كلمة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 عظيمة كبيرة إن كلمة الليلة هي الفتوى وتعالوا بنا ابتداء لنؤصل لهذه المفردة الكبيرة تأصيلا لغويا واصطلاحيا قبل أن نقف الليلة معا في محرابها المهيب الكبير الجليل لنستلهم الدروس والعظات والعبر فما أحوج الأمة الآن إلى موضوع الليلة لا سيما ونحن نرى بلا منازع ولا جدال حالة فوضى لا ينكرها عاقل على وجه الأرض في قضية الفتيا أو الفتوى وقد تزبب كثير من الناس قبل أن يتحصرموا وبالغ الكثيرون قبل أن يبلغوا والدعو العلم والقدرة على الإفتاء قبل أن يتعلموا فما هي الفتوى لغة واصطلاحا الفتوى أيها الأفاضل اسم مصدر بمعنى الإفتاء الفتوى اسم مصدر بمعنى الافتاء والجمع الفتاوى أو الفتاوي بفتح الواو أو بكسرها الجمع الفتاوى أو الفتاوي يقال أفتيته فتوى وفتيا إذا أجبته عن مسألته وبينت له ما استشكل عليه فيها تنبروا معي جيدا وانتبهوا أقول أيها الأكارم يقال أفتيته فتوى وفتي إذا أجبته عن مسألته وبينت له ما استشكل عليه فيها ومنه قول الله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ومنه قول الله تعالى ولا تستفت فيهم منهم أحد ومنه قول الله تعالى قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون وقد تأتي الفتوى أيها الأفاضل بمعنى تعبير الرؤيا ومنه قول الله تعالى يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون أما الفتوى اصطلاحا فهي تبيين. الحكم الشرعي للسائل بالدليل تبيين الحكم الشرعي للسائل بالدليل أو الجواب الجواب فيما يستشكل على الناس من أحكام الشرع يبقى الفتوى الشرعية في دين الله تبارك وتعالى هي تبيين حكم الله جل وعلا للمكلفين تبيين الحكم الشرعي للمكلفين للسائلين بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأدلة التي سأبينها الليلة بإذن الله تعالى هذا هو تعريف الفتوى لغة واصطلاحا. انتبه معي أيها الحبيب الكريم وأنت أيتها الأخت الفاضلة إذا كان الأمر كذلك فعلا بأن الفتوى لها منزلة عظيمة ومكانة جليلة كبيرة في دين الله تبارك وتعالى وخذ مني هذه المعلومة التي أستهل بها حلقة الليلة حتى تحفر في قلبك وعقلك أيها المسلم وأنت أيها المسلمة أقول لكم أيها الأفاضل هل تعلمونه أن أول من تولى الافتاء بنفسه هو الله هذه لفتة أرجو أن تحفر في القلب والعقل إن أول من تولى الافتاء بذاته جل وعلا هو رب العالمين يا له من شرف يا لها من مكانه يقول الله سبحانه ويستفتونك في النساء قل أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم قل الله يفتيكم فيهم واقول جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله فالذي تولى الافتاء بذاته جل جلاله هو رب العالمين وكفى بالافتاء شرفا وكفى الفتوى فخرا أن يتولى الافتاء بذاته ونفسه رب العالمين سبحانه وتعالى ثم تولى هذا المنصب الكبير وهذا الشرف الجليل رسولنا الأعظم ونبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم فكان الناس يذهبون لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليسألونه عن أمور دينهم ودنياهم فيفتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة بالقرآن وتارة بالسنة وهذه هي أصول الأحكام هذا هو الأصل الأول وهو القرآن والأصل الثاني هو السنة فتدبر معي أيها الحبيب اللبيب يأتي السائل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستفتيه في أمر ما وفي مسألة ما فيجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم السائلة بدليل من القرآن أو بدليل من السنة وها هو القرآن الكريم لازال يتلى وسيظل يتلى إلى أن يرث الله الأرض من عليها سجل الله عز وجل فيه بعض المسائل التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عز وجل جوابها على رسول الله من السماء وأمره أن يصدر الجواب على السائل بقوله قل تدبر معي بعض الأمثلة يقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة أي يسألونك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الأهلة قل أجب الجواب رباني قرآني قل هي مواقيت للناس والحج وقال تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وإن تخالطهم في إخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى أي قل يا محمد قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ويسألونه صلى الله عليه وسلم عن ربهم جل وعلا فأقولون له بأبي وأمي وروحي هل ربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناجيه فينزل قول الله تبارك وتعالى في لفته قرآنية بديعة ما تكررت في القرآن الكريم كله قال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني تدبر هذه اللفة لم يقل له كما في الآيات السابقة وغيرها الكثير لم يقل له جل وعلى قل وإنما قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لماذا لم يذكر الله جل وعلا كلمة قل في هذه الآيات كما ذكرها في كل الآيات التي سئل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الجواب عليه من الله تبارك وتعالى لماذا لن أجيبكم على هذا السؤال الليلة وإنما سأرج الجواب على هذا السؤال لكلمة الدعاء فسنعيش ليلة بإذن الله تعالى مع كلمة الدعاء وسيكون الجواب على سؤال الليلة هناك في موضعه بإذن الله تعالى أيها الأفاضل ها هو نبينا عليه الصلاة والسلام يفتي ويستدل على فتواه بالقرآن أو يأتيه سائل ليستفتيه فيفتيه بدليل من السنة ففي صحيح البخاري وغيره أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا رسول الله متى الساعة فمضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه ولم يجب السائل فقال بعضهم أي بعض الصحابة قال ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع أي بل لم يسمع رسول الله سؤال السائل فلما قضى النبي بأبي وأمي وروحي حديثه سأل هو بنفسه وقال أين السائل عن الساعة آنفا فقال ها أنا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فقال هذا الأعرابي الفقيه وكيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا وسد وفي لفظ إذا أسند الأمر إلى غير أهله إذا أسند الأمر إلى غير أهله وأنا أقسم بالله لقد أسند الأمر إلى غير أهله وتكلم ونطق الرويبضات لا في أمر العامة بل في أمر الدين بل في الأصول والثوابت والأركان كما قال سيد ولد عدنان في مسند أحمد ومستدرك الحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة والله لقد نطق الرويبضة والله لقد نطق الرويبضة بل وبسفاهة وجرأة وينطق فيها الرويبضة قيل من الرويبضة يا رسول الله قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة بل أقول يتكلم التافهون الآن في ثوابت الدين وأركان الدين ويحاول هؤلاء أن يهدموا هذه الثوابت والأركان والأصول ولكن هيهات هيات ولا حول ولا قوة إلا بالله رب الأرض والسماوات الشاهد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم سائل ليسأله في مسألة فيفتيه النبي بدليل من السنة ويأتيه سائل آخر فيقول له صلى الله عليه وسلم يا رسول الله متى الساعة والحديث في صحيحين فيفتيه النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليه بسؤال انظر إلى حكمته بأبي وأمي وروحي فيقول وماذا أعددت لها فيقول ما أعددت لا كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله فيقول بأبي وأمي وروحي المرء مع من أحب يقول أنس والله ما فرحنا بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب ثم قال أنس قولته الجميلة وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وأرجو الله أن يحشرني معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم وأنا وأنتم جميعا نقول نشهدك يا ربنا أننا نحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعليا وجميع أصحاب الحبيب النبي وجميع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجميع العلماء الربانيين والدعاة الصادقين وجميع الأولياء المؤمنين المتقين ونسألك يا رب بحبنا لهم أن تحشرنا معهم قصرت أعمالنا أنت ولي ذلك والقادر عليه أيها الأفاضل ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يفتي ويتبوأ هذا المنصب الجليل من بعده أصحابه رضوان الله عليهم والتابعون وتابع التابعين والآئمة المجتهدون إلى يومنا هذا بل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فلا يمكن أبدا أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة كما قال علي بن طالب رضي الله عنه لا يمكن أبدا أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة أبناء الطائفة المنصورة في الأمة في كل زمان ومكان لا يخلو منهم زمان ولا يخلو منهم مكان بنص حديث النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام كما في الصحيحين من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك إذن الذي تولى الافتاء بنفسه هو الله ثم تولى هذا المنصب الأسنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تولى هذا المنصب الجليل أصحابه والتابعون وتابع التابعين والأئمة المجتهدون من بعدهم إلى يومنا بل وإلى أن يرث الله الأرض من عليها فلا يمكن أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة ومن هنا يتبين لنا أيها الأفاضل أن منصب الإفتاء منصب خطير ومنصب كبير وأن الفتوى لها مكانتها ولها جلالتها ولها خطرها اسمع مني هذه الكلمات وأنا أقتبسها من أستاذي وشيخي ابن القيم لله ضره يقول إذا كان التوقيع عن الملوك وأنا أضيف والأمراء والحكام والرؤساء إذا كان التوقيع, التوقيع عن الملوك يعني هذا الذي يمسك بخاتم الدولة ليوقع عن رئيس الجمهورية أو عن أمير من الأمراء أو ليوقع ويختم بخاتم الدولة عن ملك من الملوك هذا أمر جلل هذا أمر عظيم إذا كان التوقيع عن الملوك والحكام والرؤساء بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره فكيف بالتوقيع عن رب العالمين وسيد المرسلين بالله عليك هل استوعبت هذه الكلمات والله لو لم نخرج من حلقة الليلة إلا بهذه المفردات التي تخلع القلوب لكفى إذا كان التوقيع عن الملوك والحكام والرؤساء بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره فكيف بالتوقيع عن رب العالمين وسيد المرسلين ماذا تريد أن تقول هل تريد أن تقول لنا الليلة بأن المفتي أي الذي يتصدر للإفتاء يوقع عن رب العالمين إي ورب الكعبة إي ورب الكعبة يوقع عن رب العالمين جل جلاله يا له من أمر جلل والله الذي لا إله غيره إن الذي يتصدر الآن لإفتاء الناس يوقع عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأنه يقول هذا حكم الله في هذه المسألة هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة هل تصورتم معي خطر الأم وجلال الفتوى لذا أقول لحضراتكم جميعا وانتبهي يا أمة الإسلام لأنني سأحملك في آخر الحلقة أمانة عظيمة ثقيلة وأنت أهل لهذا الفضل إن شاء الله تعالى أقول أيها الأفاضل إن القول على الله بغير علم أخطر من الكفر بالله أنت الذي بتقول كلام صعب أو يا مولانا بتقول إيه بتقول القول على الله بغير علم أخطر من الشرك أخطر من الكفر أيوة نعم وأنتم تعلمون أنني لا أقول كلمة إلا بدليل بإذن الله أقول القول على الله بغير علم هذا الافتئات على الله والاجتراء على الله بغير علم أخطر من الشرك بالله ما دليلك على هذا التأصيل الخطير تدبر معي قول الملك القدير فلقد رتب ربنا جل وعلا المحرمات في القرآن أربع مراتب انتبه معي أيها المسلم وأنت أيها المسلمة لم يعد يصلح الآن أبدا أن تسأل أي أحد عن دينك ولا يجوز لك أيها المسلمة أن تسألي أي أحد عن دينك فالأمر دين فانظر يا حبيبي في الله ويا أخت الغالية انظر عن من تأخذ دينك ممن تأخذ دينك الأمر خطير أنت إذا أردت أن تقيم مشروعا بملايين الدولارات أو الجنيهات تبحث عن أكبر المكاتب الهندسية والاستشارية وتعد أكثر من دراسة للجدوى وتبحث عن الموقع وتبحث عن السوق إلى غير ذلك من الدراسات الميدانية المعروفة وهذا أمر جميل لماذا أصبح الدين أهون شيء عندنا؟ لماذا أصبح الدين أهوا شيء عندنا وأصبح الإنسان يستفتي في مسائل ورب الكعبة ورب الكعبة لو عرضت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها الصحابة من أهل بدر عليهم رضوان يتجرأ من يفتيه ويتهاون من يستفتي يتجرأ من يفتي ويتهاون من يستفتي الذي يستفتي لا يستفتي عالما فالمفت له ضوابط وشروط سأبينها وكذلك من يتجرؤ على الفتوى في النوازل والمصائب والأحداث الكبيرة والقضايا الجليلة وهو لا يحسن أن يعرف أصول الأحكام هذا أيضا على خطر عظيم بل ورب الكعبة يقحم نفسه في نار جهنم. وبئس المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله أقول لكم لقد رتب الله جل وعلا المحرمات أربع مراتب فبدأ خلي بالك بأهونها أو بأقلها خطرا بالمقارنة إلى بقية المحرمات وإلا فنحن لا نقلل أبدا من خطر أمر حرمه ربنا جل وتعالى لكن بالمقارنة إلى سائر المراتب التي حرمها الله فبدأ بأقلها أو بأسهلها على حد تعبير ابن القيم رحمه الله قال تعالى قال تعالى قل قل أي قل يا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه قل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن هذه أول مرتبة من مراتب التحريم تحريم الفواحش. فواحش امرها جلل. امرها خطير. امرها عظيم والله. الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وما بطن. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. طيب والمرتبة التانية اللي اعلى في التحريم من مرتبة الفواحش. والاثم والبغي بغير الحق. والإثم والبغي بغير الحق الإثم والظل هذه مرتبة في التحريم أعلى من مراتب الفواحش طيب ثم ذكر المرتبة الثالثة وهي أشد حرمة من المرتبة الأولى والثانية ألا وهي قوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ثم ختم بأبشع مراتب المحرمات في الآية فقال جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون مش كده كفاية في الحلقة والله العظيم يكفي والله العظيم يكفي طب حقولي الآية تاني قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به السلطانة وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقول على الله بغير علم افتئات واجتراء أخطر من الشرك لأن المشرك قد لا يضر إلا نفسه فليتحمل نتيجة كفره بينادي ربه جل وعلا أما هذا المتجرئ على الله القائل على الله بغير علم يضل نفسه ويضل غيره بل قد يضل فئات كثيرة كثيرة كثيرة وما أكثر الآن من يتصدر للإفتاء في النوازل والمسائل الخطيرة الكبيرة ويضل بسبب هذه الفتاوى كثير من الخلق وكثير من شبابنا وأولادنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهذه الفتاوى الخطيرة تملأ الآن كل مكان وكل وسيلة من وسائل الإعلام والعلم والمعرفة وما أيصر هذه الوسائل في عصرنا وزماننا الذي نعيش فيه نعم حقا إنه زمان الفتن اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين ومن هنا أيها الأفاضل أكد علماؤنا وسادتنا وأئمتنا على أنه لا يجوز لأي أحد أن يتصدر للإفتاء ولبيان حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يجب أن تتوفر شروط في من تصدر للإفتاء في من جلس ليبين للناس حكم الله وحكم رسوله من هو المفتي؟ لغة واصطلاحا المفتي اسم الفاعل من الفعل أفتى المفتي اسم الفاعل من الفعل أفتى والمفتي اصطلاحا وشرعا هو العالم الفقيه بأصول الأحكام وأدلتها التفصيلية المتصدر لإفتاء الناس وتوضيح ما استشكل عليهم من الأحكام الشرعية بالدليل أول تاني هذا كلام مهم جدا المفتي الاسم الفاعل من الفعل أفتى أي مفتي اسم الفاعل من الفعل أفتى فهو مفتي والمفتي شرعا هو العالم الفقيه بأصول الأحكام وأدلتها التفصيلية الذي يتصدر لإفتاء الناس وتوضيح ما استشكل عليهم من أحكام الشرع بالدليل طب ما هي الأدلة التي يجب على من تصدر للإفتاء أن يكون عالما بها يجب على من تصدر للفتوى في أي عصر ومصر أن يكون عالما بأصول الأحكام ولكن قبل أن أبين هذه الأصول الأربعة أذكر كلاما منيرا لسيد من سادات المفتين ولإمام من أئمتهم لإمام أهل السنة والجماعة لأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من أجمل وأرق ما قرأت للإمام قال ينبغي لمن تصدر للفتوى أن تكون له نية يا الله خلينا نبدأ بذيه ينبغي ينبغي لكل من تصدر للفتوى أن تكون له نية خلي بالك بيقول إيه بقول فمن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور يا الله والله لا يخرج هذا النور إلا من رجل أشرق قلبه بالنور ماذا قال الإمام ينبغي لمن تصدر للإفتاء أن تكون له نية فإن لم تكن له نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور يا إخوانا الحق أبلج والباطل لجلج لأنني أتألم غات الألم حينما أسمع بعض أحبابنا يتصلون في برامج الفتاوى ويقولون نسمع مين ونأخذ الفتوى من مين هذه أصول ينبغي أن تكون معلومة ثابتة في قلوب وعقول الأمة لتعلم الأمة ممن تأخذ الفتوى من العلماء الربانين والدعاءات الصادقين الذين يفتون السائلين بأصول الأحكام التي سأبينها لحضراتكم الآن. ثم قال الإمام أبو عبد البر رحمه الله تعالى كان السلف رضوان الله عليهم لاخذون لا العلم من عالم إلا إذا نظروا إلى سمته وعبادته السمت السيمة الهيئة ثم العبادة ولذلك الإمام أحمد نفسه رحمه الله يقول وينبغي أن يكون على من تصدر الفتوى ينبغي أن يكون على علم وحلم ووقار وسكينة ينبغي أن يكون على علم وحلم ووقار وسكينة وأضاف الإمام النووي بعض الصفات الأخرى قال انبغي أن يكون المفتي الذي تصدر الفتوى مسلما بالغا عاقلا ثم قال لا يقع في شيء من خوارم المروء إلى هذا الحد وقد أجمع سلف الصالح على أن الفتوى لا تؤخذ من فاسق أجمع سلفنا الصالح على أن الفتوى لا تؤخذ من فاسق ولا حول ولا قوة إلا بالله إذا من تصدر الفتوى يجب بهذه الأخلاقيات أن يكون عالما بأصول الأحكام وأصول الأحكام أربعة الحكم الأول أو الأصل الأول القرآن الكريم القرآن الكريم هل يعقل يا, يا ناس والله شيء يذهب اللب والعقل هل يعقل أن يتصدر الآن للفتوى من لا يحفظ كتاب الله جل جلاله؟ يا للعجب هل يعقل أن يتصدر للفتوى الآن من لا يحفظ كتاب الله جل جلاله؟ والله, والله العظيم إنها لمصيبة من أعظم المصائب إذا كنا ننادي بالحجر الصحي على أصحاب الابتلاءات بالأمراض المعدية ننادي بالحجر الصحي فنقول الحجر على من يتصدر للإفتاء وهو ليس حافظا لكتاب رب الأرض والسماء والله أولى والله أولى إبقى لابد أن يكون المتصدر للفتوى عالما بكتاب الله تبارك وتعالى بعد حفظه له لأنه كيف يستدل بالأصل الأول ألا هو القرآن؟ إلا إن كان حافظا لكتاب الله جل وعلا وعالما بأحكام القرآن أو بما فيه من الأحكام كالمجمل والمبين والعام والخاص والمحكم والمتشابه والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ لا يجوز أبدا لرجل تصدر الافتاء أن يكون جاهلا بهذه الضوابط في كتاب ربنا تبارك وتعالى وإلا قد يفتي دون ما تفرق بين ناسخ ومنسوخ أو بين مجمل ومبين أو مطلق ومقيد أو عام وخاص ولذلك أنا أقول دائما قد يكون الدليل من كتاب الله تبارك وتعالى وقد يكون الدليل صحيحا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن قد يسحب من تصدر للإفتاء هذا الدليلة دون فهم دقيق ووعي عميق وتحقيق للمناطات العامة والخاصة التي لا بد لا بد من تحقيقها والربط بينها ربطا صحيحا وبين دلالات الواقع حتى لا نوقع الناس والأمة في حرج بالغ. يبقى أول أصل يجب على من تصدر الفتوى أن يكون عالما به كتاب الله تبارك وتعالى القرآن الكريم الأصل الثاني السنة السنة هل يعقل أن يتصدر إنسان للفتوى وهو لا يحفظ شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والله لا يعقل هذا أبدا لابد أن يكون من تصدر الإفتاء عالما بالسنة عالما بالضعيف عالما بالصحيح عالما بالحسن عالما بالموضوع حتى لا يبني حكما كاملا على حديث الموضوع وما أكثر هذه الفتاوى التي تبنى على أحاديث موضوعة مكذوبة وما أكثر هذه الأبحاث التي تسود بها الصفحات وقد بنيت في الأصل على حديث لا يثبت ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأصل الثالث من الأصول المهمة الإجماع لابد أن يكون المتصدر للإفتاء عالما بموارد الإجماع ومواطنه وكذلك عالما لا أقول بكل مسائل الخلاف فقد لا يستوعب عالم ذلك لكن بجل مسائل الخلاف، فعلماؤنا يقولون مشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف، مشتم رائحة الفقه من لم يقف على مسائل الخلاف، لماذا؟ حتى يقف المفتي عند مواطن الإجماع، إذ لا جوز له أن يخالف مواطن الإجماع في الأمة، وليجتهد هو بعد ذلك في مسائل الخلاف، فالاختلاف في مسائل الأحكام. أكثر من أن ينضبط ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمتنا لا أخوة وباب الاجتهاد مفتوح لا يغلق إلى أن يرث الله الأرض من عليها والمجتهد له شروط وله ضوابط ولذلك لا بد أن يكون عالما بالأصل الرابع ألا وهو القياس ليكون بصيرا برد الفرع إلى الأصل ورد المسكوت عنه إلى المنطوق والمجمع عليه فلا بد أن يكون المتصدر للفتوى عالما بكتاب الله جل وعلا عالما بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عالما بمواطن وموارد الاجتهاد الإجماع التي أجمع عليها سلفنا الصالح عالما بكثير من مسائل الخلاف ليجتهد هو محققا أدوات الاجتهاد أو محققا ضوابط وشروط الاجتهاد فبابه لا يغلق ثم يجب أن يكون عالما بالقياس هذه أصول الأحكام الأربعة وقد أضاف إمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله شرطا مهما جدا فقال وينبغي بالإضافة إلى كل ذلك أن يكون عالما باللغة لأن الشريعة عربية لابد أن يكون عالما باللغة باللغة العربية فمن لم يضبط اللغة قد يضل ويضل ولا تستهن باللغة ولا تستكثر ما أقول لا تستكثر ما أقوله الآن لقد جاء رجل إلى المدينة النبوية فطلب أن يقرأه أحد شيئا من القرآن أن يقرأه أحد شيئا من القرآن فقرأ عليه أحدهم قول الله تعالى في صورة التوبة أو صورة براءة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام فقال هذا الرجل أو قد برئ الله من رسوله فأنا أبرأ مما برئ الله منه فلما علم عمر ذو الخطاب بذلك قال ائتوني به ثم قال له عمر أتبرأ من رسول الله يا رجل قال يا أمير المؤمنين لا تعجل عليه فلقد طلبت أن يقرئني أحد شيئا من القرآن فأقرأني هذا قوله تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فقال لا لا يا أعرابي ما هكذا أنزلت فقال وكيف أنزلت يا أمير المؤمنين قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله أي الله ورسوله بريءان من المشركين فقال الأعربي وأنا أبرأ مما برئ الله ورسوله منه فأمر عمر بن الخطاب من هذا اليوم ألا يقرأ القرآن ألا يقرأ الناس القرآن إلا عالم باللغة إلا عالم باللغة فشكلة واحدة قد تغير المعنى تماما فلا تستهين باللغة ولطالما قلت لأحبابي وإخواني من أهل العلم وأهل الدعوة وأهل البلاغ عن الله تبارك وتعالى احرصوا على اللغة العربية وعلى أن تحدثوا الأمة بلغة القرآن فالله جل وعلا أنزل القرآن عربيا كما قال بلسان عربي مبين ولا يستطيع أحد أن يتهم الأمة كلها بأن الأمة لا تفهم القرآن بأن الأمة لا تفهم القرآن ليس بالضرورة أن يستوعب كل فرد في الأمة كل لفظة ومفردة في كتاب الله جل وعلا لكنه بفضل الله يستوعب المعنى العام وإن تشكل عليه معنى ذهب إلى العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون لأن اللغة جليلة وحاول أعداؤنا بكل السبل أن يحولوا بين الأمة وبين اللغة لأنها لغة القرآن وحاول أولئك المحتلون لبلاد المسلمين إلغاء اللغة بكل سبيل ولكنهم بفضل الله لن يفلحوا ولن يفلحوا الشاهد ويا الأفاضل هذه بعض الضوابط والشروط التي ينبغي أن تتوفر في من تصدر للإفتاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء وإنا لله وإنا إليه راجعون ولذلك والله العظيم موت العالم مصيبة من أعظم المصائب في الأمة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 فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا إنها كارثة فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم بسبب الفتوى بغير علم بسبب الفتوى بغير دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله أو إجماع أو قياس بفهم دقيق ووعي عميق لمراد الله تعالى ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووالله حين أعرض حالي أنا وحال زماننا على حال سلفنا بعلمائه العاملين المخلصين الصادقين والله يكاد القلب أن ينزف دمه وتكاد العين ورب الكعبة أن تبكي دمه سبحان الله سئل الشعبي وهو من هو في مسألة فقال للسائل لا أدري فقال له الرجل أنت تقول لا أدري وأنت فقيه أهل العراق لا تستحي أن تقول لا أدري وأنت فقيه أهل العراق قال لا لا لا أستحي فالملائكة لم تستحي حين قالت لربها جل وعلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بل والصحابة أيها الأفاضل هم الذين علمونا وعلموا هؤلاء المخلصين هذا الأدب العالي وهذا الإخلاص وهذا الفهم الراقي يأتي سائل ليسأل عبد الله بن عمر وهو من هو فأقول يا عبد الله أتارث العمة أتارث العمة فأقول عبد الله بن عمر لا أعلم اذهب إلى العلماء فاسألهم فأقول السائل أنت ابن عمر تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم فمن أنت إن لم تكن رأسا من هؤلاء العلماء هذه الزيارة من عندي أنا بقولlo أنت تقول اذهب إلى العلماء فاسألهم قال نعم والله لا أحسن جواب مسألتك والله لا أحسن جواب مسألتك فانصرف السائل يضرب كفا بكف فلما انصرف قبل عبد الله بن عمر يد نفسه قبل يد نفسه ثم قال لنفسه نعم ما قال أبو عبد الرحمن سئل عما لا يدري فقال لا أدري الله الله أين نحن الآن من هذا الأدب سئل عما لا يدري فقال لا أدري محمد بن القاسم إمام من أئمة الفقه السبعة بالمدينة النبوية يأتيه سائل فيقول له لا أدري فيقول السائل أتيتك من مكان كذا وكذا وأنت تقول لا أدري قال نعم والله لا أدري قال وماذا أقول لمن؟ خلفه قال ارجع اليهم فقل يقول محمد بن القاسم لا ادري فلما انصرف السائل قال له بعض جلسائه في مجلس علمه والله ما رأيناك انبل منك في مثلي والله ما رأيناك انبل منك اليوم والله ما رأيناك اي في مجلس اخر انبل منك اليوم انه النبل أنه الصدق أن يقول لا أدري وإذا ذكر العلماء يا أحبابي فمالك بن أنس إمام دار الهجرة نجم ثاقب يتلألأ في سماء العلم ورأس كبير بين العلماء العاملين الربانيين يكفي أن تعلم أن تلميذه الشافعي ومع ذلك يقول الشافعي تلميذ مالك صحبت مالكا فسئل في ثمان واربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري مش أجاب في اثنتين وثلاثين مسألة لا قال في اثنتين وثلاثين منها لا أدري ما عرفش وهذا الشافعي إمام الدنيا الذي قال في حقه إسحاق بن رهاوي قال لأحمد لأحمد بن حنبل تعال يا أحمد لأريك رجلا يقول له أحمد يقول لإسحاق تعال يا إسحاق لأريك رجلا بمكة ما رأت عيناك مثله يقول إسحاق بن رهوي فأراني أحمد الشافعية فجلسنا في مجلسه فتناظرنا في الحديث فلم أرى أعلم منه فتناظرنا في الفقه فلم أرى أفقه منه فتناظرنا في اللغة فوجدته بيت اللغة ووالله ما رأت عيناي مثله هذا الشافعي الذي كان الإمام أحمد وهو تلميذه يدعو الله له أربعين سنة حتى سأله ولده عبد الله يا أبتي من الشافعي هذا الذي تدعو الله له في سجودك قال يا بني إن الشافعية كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس هذا الذي كان كالشمس للدنيا وكالعافية للناس يأتيه سائل أيها الأفاضل في مجلس علمه فاسأل السائل الشافعية في مسألة فيصمت الشافعي يسكت فيقول السائل ألا تجيب وارحمك الله فيسكت الشافعي فيقول السائل ألا تجيب وارحمك الله فيقول الشافعي انتظر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي اتظر يا أخي حتى أعلم هل الفضل في سكوتي أم في جوابي هؤلاء هم الأبرار الأخيار من قال من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله كما قال الإمام مالك من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله يعرض نفسه لخطر عظيم ولأمر جسيم ورب الكعبة لا يستحي الصادق أبدا الذي يتصدر للإفتاء ولتعليم الناس مراد الله ومراد رسوله لا يستحي الصادق أبدا الرباني المخلص أن يقول لا أدري سأجبك غدا في الأسبوع القادم في الشهر القادم في العام القادم ولا حرج حتى يتعلم حتى يكون أمينا في النقل عن الله ورسوله حتى يكون مخلصا صادقا في بيان مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما الأمة الآن فقد ابتليت بكل أسف بطراز النكد, بطراز النكد من الخنفشاريين الذين يفتون في أي شيء وبغير دليل وبغير علم ويذكر بعض سادتنا أن واحدا من هؤلاء الخنف الذي كان لا تورع أن يفتي في كل شيء بل ربما يشرع في الإجابة على السائل قبل أن ينتهي السائل من بيان سؤاله أو طرح مسألته فعرف بعض أهل الفضل خطر هذا الرجل وأرادوا أن يبينوا للأمة خطرة فاختلقوا كلمة لا أصل لها لا في اللغة ولا في الاصطلاح وذهبوا إلى هذا الرجل في مجلس علمه وقالوا له نود أن نسألك عن الخنفشار فقال ماذا قالوا الخنفشار كلمة اختلقها بعض أهل الفضل ممن سألوه في التو واللحظة ليبينوا للناس كذب الرجل فقال الخنفشار نعم نبت طيب رائحة ينبت في أطراف اليمن عشان تاخد الجواب وانت ساكت هتروح تدور فين في اطراف اليمن على الخنفشار ولا غيره تاخده وتسكت وخلاص نبت طيب الرائحة ينبت في اطراف اليمن اذا اكلته الابل عقد لبنها كما قال شاعر اليمن لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنف وقال فيه أبو داود الأنطاق في تذكرتي كذا وكذا وقال فيه من العلماء كذا وكذا وقال فيه النبي صلى الله قال اسكت يا كذاب يا جراب يا عياب كذبت على هؤلاء جميعا فلا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو القائل من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إن الله وإن إليه راجعون وقد تعرض الآن على الأمة مسائل ونوازل متجددة يتجرأ للإفتاء فيها بعض الأفراد بعض الأفراد مما لا ينبغي أبدا لهم أن يتجرأوا في مثل هذه النوازل والمسائل وإنما ينبغي أن تصدر هذه الفتاوى من مجامع فقهية من هيئات للإفتاء ولذلك أنا أطالب الآن الأمة كلها في ظل هذه النوازل الخطيرة وهذا الكلام في غاية الخطورة ما أؤصله الليلة ورب الكعبة في غاية الخطورة لا يتوقف عند مجرد فتوى لا بل يترتب عليه دماء وأعراض وأموال يترتب عليه أمور جليلة خطيرة فالأمر دين الأمر دين بل إن شئت فقل جنة أو نار أنا أقول في ظل هذه الفوضى التي تشهدها الفضائيات الآن وأنت تسمع الآن فتاوى شاذة لا قدم لها ولا ساق ولا أدلة عليها من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ولا من إجماع ولا من قياس أيعقل أيها الناس أن يقال بأن السجارة الواحدة لا تفطر الصائم واثنين ما يفطرواش الصائم و وثلاثة مش حرام بس لو شرب الربعة يبقى حرام لأن السجارة الوحدة مكروه واثنين مكروه وثلاثة مكروه واربعة مكروه يبقى كله حرام ما هذا السفة أيعقل أن يقال بأن قبلة الشاب لزميلته الجامعية ليست حراما قبلة أو اثنين أو ثلاثة ما فيش مشكلة بس لو زود عن كده يبقى حرام أيعقل هذا يا ناس؟ أيعقل هذا؟ أيعقل أن يستفت في مسائل الطلاق؟ من لا يفرق بين الدليل ومراتب الدليل ومناطات الدليل؟ فيذهب رجل إلى رجل آخر ليفتيه ويخبره بأنه قال لمرأته أنت طالق بصيغة الإنجاز مباشر يمين مباشر أنت طالق فيقول له كفر عن يمينك بيطعام عشرة مساكين أو سم ثلاثة أيام أيعقل هذا يا ناس؟ أيعقل أن يتصدر الإفتاء في هذه المسائل الكبيرة؟ من لا يحسن البيان عن الله ورسوله؟ أنا أرى أن تجمع الأمة الآن على مستوى الدول العلماء المخلصين ممن شهدت لهم الأمة بالعلم والأخلاق والمروءة والدين أن تجمع الأمة على مستوى الدول هيئة من هؤلاء العلماء بغض النظر عن دولهم وعن انتماءاتهم وعن وظائفهم ليس بالضرورة أن يكونوا من سادتنا ومشايخنا من علماء الأزهر فقط لا بل منهم ومن غيرهم ممن شهدت لهم الأمة بالعلم والخلق والدين والمروءة وأن يجتمع هؤلاء الأفاضل في هيئة تسمى بأي اسم أنا لو أريد أن تقتصر هيئة العلماء أو هيئة الإفتاء على في أي دولة من الدول على علماء هذه الدولة ولا أريد أن يكون المفتون في هذه الهيئات موظفين بل يجب أن تضر عليهم الدخول المغنية الواسعة ليعيش هؤلاء بكل غنى وبكل كرم لتكون فتاواهم منضبطة بالقرآن والسنة لا مزورة لحاكم أو لذوي هوى أو لذو سلطان، ثم لتكون الفتاوى ليست مقصورة على الحيض والنفاس وهلال شهر رمضان ودخول الأشهر العربية بل يجب أن تكون فتاوى هذه الهيئة التي تختارها الأمة من العلماء على مستوى الأمة ممن يستقلون في رواتبهم وفتاويهم عن كل سلطان وعن كل حكومة وعن كل دولة يجب أن تكون فتاوى هذه الهيئة الموقرة الجليلة من العلماء الربانين في الأمة ما أكثرهم بفضل الله يجب أن تكون هذه الفتاوى في كل جانب من جوانب الحياة بدءا بالجوانب السياسية لا ينبغي أن تقتصر فتاوى العلماء لأن هذا أمر نراد حين لا ترى الأمة الفتوى من العلماء إلا في دخول رمضان وخروج رمضان ودخول شوال وخروج شوال وفي الحيض وفي النفاس هذا أمر يراد لإسقاط هؤلاء العلماء في قلوب وعقول الأمة إنما يجب على العلماء وعلى أهل الإفتاء أن يبينوا الحق في كل نزلة وفي كل مسألة من المسائل الآن فيه اتفاقيات مع اليهود. لا يجوز للساسة فقط أن يبينوا وأن يتكلموا في مثل هذه النوازل والمسائل بأنفسهم ومن أنفسهم وبتلقاء أنفسهم بل هذه مسائل تهم الأمة فلتصدر فتوى من هؤلاء الأفاضل الأجلاء من العلماء من أهل الذكر ما حكم التفاوض الآن مع هؤلاء اليهود ما حكم التعامل معهم اقتصاديا ما حكم التصدير لهم والاستيراد منهم إلى غير ذلك ما حكم التعامل مع جيش يعتدي أو يحتل أرضا من الأراضي لا أريد أن تختزل الفتاوى في مثل هذه المسائل التي يجيب فيها أي طالب علم من الطلاب وهذا أمر يقلل من شأن الفتوى ويقلل من مكانة أهل الإفتاء الكبار في قلوب الأمة لا سيما في قلوب الشباب أنا أقول ذلك لحماة شبابنا لحماية أولادنا لأن الشباب الآن فقد الثقة في من يتصدر الافتاء فقد الثقة إذا أخطأ شاب من شبابنا في أي موقف من المواقف حتى ولو كان خطأه حركيا لن أصحح الخطأ بقوله ده شباب بصايع معذرة في اللفظ لأن قيلت بالحرف ده شباب قليل الأدب ده شوية سمكريه دول شوية حددين دول أُلِلت أدب دول مطرب ما ينفعش هذا يا أخي يا حبيب هذا لا ينبغي أن يصدر من رجل يتصدر الآن لإفتاء الناس لا يجوز بل يجب على من تصدر الإفتاء أن يبين الخطأ لأولادنا وشبابنا وأن يبين الحق بدليله من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هذا يا ولدي كافر محارب له حط وهذا كافر ذمي له حط وهذا كافر معاهد له حط وهذا كافر مستأمن له حكم ونبين الأحكام بتجرد وبدون هوى ولذلك أؤكد على أن تكون هذه الهيئة هذه أمنية ما يدريك لعل الله سبحانه وتعالى أن يحققها وأن يقذف هذه الكلمات في قلوب بعض أهل الفضل ممن يتابعون أو ممن يبلغون بعد ذلك لا أدري ما علي إلا أن أبلغ وأن أبين الحق وأن أدع النتائج بعد ذلك بأدب لله سبحانه وتعالى وأكد على أن تكون هذه الهيئة أو هذه اللجنة أو سمها ما شئت على مستوى الأمة هيئة مستقلة عن أي حكومة من الحكومات ويتقاضى أهل هذه الهيئة من العلماء رواتب مجزية لتغنيهم وليكن من الأموال الموقوفة ليست من أموال حكومة من الحكومات من الأموال الموقوف بل وأنا أقول الأمة بفضل الله عز وجل مستعدة لإغناء هؤلاء لإغناء هؤلاء وما أكثر أهل الفضل في الأمة يا أخي إذا وجد في الأمة من ينفق على اللاعبين عشرات الملايين فهناك في الأمة من أهل الفضل من هو مستعد للإنفاق على العلماء بل مستعد لينفق على أهل العلم دمه وأن يعطيهم قوت أولاده والله في الأمة من هو كذلك لا نبغي أبدا أن نجرد الأمة من فضله وخيريتها لكن تكون هيئة مستقلة حتى نعيد للفتوى مكانتها ونعيد لمن تصدروا للإفتاء في هذه الأيئة مكانتهم فإذا حدث أمر وصدرت فتوى من هذه الهيئة ويعلم شبابنا ويعلم أولادنا وتعلم الأمة استقلاليتها وربانيتها وصدقها وفضلها وتجردها عن كل سلطان وعن كل هوى تصبح هذه الفتوى ملزمة في الأمة لأن هيبة هيئات الإفتاء الآن ضاعت أنا لا أريد أن أجامل أنا شخصيا أجل علماءنا في أي مكان ورب الكعبة أقبل أيديهم أقبل أيدي علماءنا في الأزهر والله أقبلها وأجلهم وأحترمهم وأقدرهم والله لا أقول ذلك إلا صدقا ويعلم الله صدقي وأقبل أيدي علماءنا في السعودية في بلاد الحرمين وفي غيرها من كل بلاد المسلمين أنا أجلهم وأحترمهم لكنني أتكلم عن واقع شبابنا الآن ضاعت هيبة هؤلاء وهذه الهيئات وهذه الدور ضاعت الهيبة في قلوب أولادنا وشبابنا ضاعت تماما بل أصبح الآن من يتجرى على هؤلاء وأنتم تسمعون وأنا ابن الصحوة وابن الدعوة وعلى أرضها وفي واقعها أفرح لفرحها وأجرح لجراحها فأنا أتكلم من خلال واقع أنا لا أنظر من مكتب مكيف ففرق كبير بين فنادق أو فقهاء الفنادق وبين دعاة الواقع يعني اللي بينظر وهو في مكتب مكيف مش ممكن أبدا حيكون على بصرة بالواقع احنا مطخنين في الواقع مع الناس فانا حين أقول شبابنا ضاعت هيبة دور الإفتاء والعلماء الربانيين الصادقين ضاعت هيبتهم ومكانتهم وأصبحت فتواهم عند كثير من أولادنا فتاوة مسيسة ما قال العالم الفلاني هذا إلا لأنه يريد إرضاء السلطان أو, إراء أو إرضاء الحاكم أو يريد منصبا وزاريا أو يريد تحفة سنية من الحاكم أو من فلان ضاعت الهيبة نقول ينبغي أن تعيد الأمة للفتوى مكانتها وينبغي أن تعيد الأمة لمن تصدر الإفتاء مكانته ولا حول ولا قوة إلا بالله وهذا بما ذكرت وأكلف الأمة تكليفا أخيرا ألا وهو آن الأوان يا أمة الحبيبة ألا يسأل مسلم أو مسلمة عن دينه أو عن دينها إلا العلماء الربانيين الصادقين هؤلاء لهم سمت هتسأل العالم عن مسألك قال الله تعالى قال الرسول صلى الله عليه وسلم طب غير العالم أقول لك أنا أرى ورأيت وأرأيت هذا المذهب الأرائيتي لا تلتفت إليه هذا ليس دينا يا أخي يا أخي أنت تسأل عن دين تنجو به في الدنيا والآخرة كلمات مكلوم وخواطر مجروح سامحوني فأنا أريد أن تكون الكلمات كل ليلة رقراقة سعيدة كالسعادة بالأمس فلقد تعمدت كما أسعدتكم بالأمس أن أحملكم شيئا مما أحمله من جراحي وأسأل الله سبحانه وتعالى كعاشق محب للأمة أن يردها إلى الحق ردا جميلة وأن يرد الأمة إلى العلماء الربانيين ردا جميلة وأن يحفظ العلماء الربانيين والدعاة الصادقين في الأمة لأنهم مرادون الآن في الأمة يراد أهل النفاق وأهل الباطل إسقاطهم بكل سبيل وبكل ثمن لتتشرذم الأمة لأنهم يريدون الفصل بين العلماء وبين الأمة لتصبح مبعثرة فأسأل الله أن يحفظ الأمة وأن يحفظ علماءنا أسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يسترهم بسكره وأن يغنيهم بفضله وأن يكفيهم شر الحاقدين والحاسدين والكافرين والمنافقين والظالمين والمجرمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المقبولين أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته